وكِنَّ الْمَلائِكَةَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربهم oor <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شاء في رحمته <الله> وطلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرركم فيه ليس كمثلك شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء ¡Gracias! الله يجتبي إلي من يشاء الذين الدكتور Oh I'm uh -huh. فلذلك فادع واستقم كما Allah اذ هم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ZANG يستعجل بها الذين لا يؤمنون اولئك الذين يمارون في الساكن في ضلال بعيد 116. حسنة له فيها حسنا 117. إن الله غفور شكور أم يقولون وَالَّذِي وهو الذي يقبل التوبة why <laughs> are Oh, with them. ZANG ولقد كانوا ZANG EN STOP